بَيْنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَذِهِ نَا قَتُوا اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا, تمسوها بِسُورٍ إن فيأخذكم عذاب أليم